يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كنا اخوانا الكرام عند قوله سبحانه وان فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم صلواتكم حديثنا اليوم عن هجره موسى عليه الصلاه والسلام لقومه والهجره قديمه قدمت صارخ فما من نبي نبي الا وقد هاجر في الله ابتداء من نوح او الرسول حارب الشرك هاجر وإبراهيم هاجر وها هو موسى وعيسى إلى خاتمهم وأشرفهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يمتن على بني إسرائيل ويذكرهم هذه النعمة <تصفيق> التي كفروا بها وهي انه سبحانه وتعالى عند هجرتهم اغرق عدوهم ونجاهم وذلك ان موسى عليه الصلاه والسلام لما امن به الصحاه ويعلم الله كم كانوا انهم كانوا بالالاف كلهم امنوا وكلهم عذبوا في الله وماتوا شهداء تحت العذاب وممن آمن بموسى امراه فرعون امراه فرعون وكذلك رجل مؤمن من آل فرعون من داخل البرلمان جعل الله من داخل برلمان فرعون من مجلس الوزراء من كان يدافع عن موسى عليه الصلاة والسلام؟ كما حكى الله ذلك بالتفصيل في سورة غافر. وقال مؤمن من آل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقسم إيمانه أتقصرون رجل إلى آخر مكس الله عز وجل. من أراد أن يسمع ذلك الحوار، فليقرأ هذه السورة. وكذلك رجل آخر. خرج يسعى ويجري لإخبار موسى بما قرره البرلمان من اغتيال موسى عليه الصلاه والسلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى <تصفيق> قال يا موسى إن الملأ يستمرون بك ليغسلوك فخرجني لك من الناصحين. ثم امرها امراه من الاقباط ايضا امنت عجوز يقصها علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام وقد اتى بهذه القصه الشيخ ناصر الدين الواني جده الله عليه الرحمات حكاها في الاحاديث الصحيحه وان القصه صحيحه وورد من طرق ليش في أشرها جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام له بعمل مهم فلما جاء إليه قال له اطلب اطلب شيئا اجازيك به فقال له اطلب منك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقني ناقة عشرة قال صاغوا قال قال عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل وهو يقال كانت من الأطباء ولكن نسبها الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصة العجوز لما كان موسى عليه الصلاة والسلام خارجا مهاجرا من مصر ضل الطريق ما عرف الطريق وإذا به يتذكر بحث عن الطريق ما وجد الطريق الجيال الذي كان قاصدا إليه حد الله فتذكر على أن هناك وصية من نبي الله يوسف عند وصية أن بني إسرائيل انهم هاجروا من مصر هو يوصي أن يحمل معه ما يبقى في مصر يحمل نعشه ومئات السنين من مئات السنين سنكر هذه الوصيه فسأل من يعرف قبر يوسف الصديق ولا أحد يعرفه فدل على عجوز را قطاعن في السن سوجت في الفلاني الفلانيه تذعذ في داره عن هذه العجوز فوجدوا فسالوها عن قبر يوسف الصديق فقالت والله ما ادلكم الا بش قال موسى وما الشر قالت ان اكون رفيقك في الجنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اعجلت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل بدل ان تطلب ان تكون في الجنه طلب سناقه ان هذا الطلب وهذه القسمه التي اخترتها انها قسمه ديزا يعني حقيره سبحانه وتعالى يطلب ديزا ما معنى ديزا نعم، فحفروا أين وجدوا قبر موسى عليه الصلاة والسلام وهنا تعرف العبنى سبحان الله كل الأنبياء ما فيهم قبل نذبعه ولعلاني سبق فقلت أذب ما فيه قبر لنبي معروف ولا قبر ابراهيم ولا قبر موسى ولا قبر هارون ولا قبر يونس ولا قبر معروف ليش؟ حتى لا يعبد من ذولا لان الناس إذا عرفوا قبر النبي ايش يعملوا؟ يحجون اليه يطوفون به يجلسون به يعملوا عمارة ويردحوا له هو هو كذا ولكن الله عز وجل عمنا عمنا جميع قبره إلا قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحده وهو عليه الصلاة والسلام حذر كل تحذير أن يجعل قبره عيد كيف عيد؟ أش كيف الناس في العيد؟ تجتبعوا يشبعون لنا ويصليوا ويذكروا في العيد العيد هو الاجتماع من العودة يعني كل سنة ولا كل أسبوع ولا كل كالك كل ذكرة كذبا ذكرة حتى لا يجعل قبره عيدا نهاس الله ويسمعه اللهم لا تجعل قبري هو سنة اللحمة اللهم لا تجعل قبري عيدا يعني يجتمع الناس فيه أو إليه يجعل يعني يجعل معنى يطرم العمارة المليعة لا الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام كتب الرأى من كتب الرأى الله عز وجل من أن يجعل قبره وقض عليه عمارة باستفاق مفسر الحادث هكذا بس الله الحادث إذن أين وجدوا قبره يوسف وجدوه في بركة من الماء مثل هذا المشهد الأكثر محمرة بالمقود ما فيه ولا حد يعرف ايش كلكم يعرفوه هذا العجوز. واذا بي يحذرونه قرون مره يجدونه كما هو لان قبور الأنبياء, الانبياء لا تاكلها الارض كما اخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال اكثروا علي من صلاه يوم الجمعه فان صلاتكم تبلوموني راحت قاتل الله سبحانه وتعالى هيئة كوكب من الملائكة يبلغون عن أمة السلام كل من سلم علينا يحسن يقول له أسلمني خليلا على رسول الله انت باشير العمر ولا باشير الحج كانوا يمكن ها أحمل هاد السلام لي على رسول الله هذا بدا لا كيف عاش كل أحسن واش هذا الوازل لي باشير الحاج من الملائكة يحمل هذا السلام أتماع قرر صلى الله الله كل مجموعة من الملائكة كوكب من الملائكه مهمتها وشغلها وعبادة على ارضها هي تبلغ عن امتي السلاميه هذه مهمه ليله غير كثر من صلاه على رسول الله ولا كنت في امريكا ولا كنت اصحابها الملائكه يبلغون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاما والله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد واحد الوحي حين حينذاك وجد التاريخ قلنا قبل ما يخرجوا سبحان الله كان عندهم الخبر بالهجرة عملوا حفلين عماس النساء الغنة إسرائيل فراحا بالخروج من هؤلاء الطغاة عملوا حفلة واستدعونا عماس والاخر السداروح يعني اخذوا جميع الحيدي شو من؟ من الأقبار السعروها لبتزيهم بيدهم تلك كان عنده عراس كده مقصود سعره كمية كبيرة من الذهب وهذا الذهب المستعاش تكون لنا معه قصه انا اللي هذكر شويه اسقلعوا الذهب هذا اللي سعرات من الاقطاب من, من نساء الاقطاب المهم خرج موسى عليه الصلاه والسلام ليلا لانه لقالوا فسري باهلك بقطع من الليل فسري باهلك لا انسري بعبادي انسري بعبادي والسرى كل ليله يحوج بالليل فخرج فوصل الخبر الى سرعه واذا به ينادي بما يسمى الان بالتعبئه العامه جميع اهل مصر في اقصى البلاد وابنائه بالرجال والنساء بشكل فرجة كاملة على ابن إسرائيل اشحال كانوا بني إسرائيل يقال انهم كانوا 600 ألف 600 ألف يجي اشحال يكونوا لدي النساء واشحال يكون لدي العهور لما كان في المسيرة 300 في الجيش مجرى هي المسيرة مما لاحظت على له 300 ألف فكيف يكون 600 ألف هذه الرجال بل هالنساء والنساء.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 من جنات وعيور وزرور ونقوم قام كريم ونعمزت سرق قصور سرق عمارات سرق بيلات سرق مزارع سرق جنات سرق مصانع سرق ما شاء الله الشيء الكثير سرقوا الله سبحانه وتعالى خرجهم من كل ملي ويحكي سوره الشعراء ولما سنقرا عليكم هذه الآيات كانت احكي كيف تفريك. قالوا لقد حين الى موسى انسري بعباك انكم تتبعون انكم تتبعون هذا تبع اذا موسى اختفى على انهم تبعوا من اول وقت ولقد وحينا الى موسى ان ايه وحينا الى موسى في عباده ها موسى فارسل فرعون ف فرعون في المدائن في جميع مدن مصر حاشي تتابع الاحد ما يقى لا احد قال مقال ان هؤلاء لشعب قليلون بالرغم من كون كونهم سنتو بالنسبه الينا مجموعه نقضي عليها فقط وثم يقول وإنهم لنا لا يعني يفعلون أفعال تغيظنا وتقلقنا وتزعجنا لا بد أن نقضي عليهم وأن نمحوهم من الوجود وإنا لجميع الحذرون إحنا عامل جميع احتيادات لهؤلاء المجرمين يعني هو الضرب قال الله عز وجل هنا الله فأخرجناهم أشتنا أخرجهم؟ الله فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ونقام كريم قال كذلك الآن كما سبع ذلك وأورثناه بني إسرائيل هل كن الله على لقرره منه الأعداء لمنطاها لبني إسرائيل لأنهم كانوا في ذلك الزمان هم المؤمنين قال علماء ما زبث في الصاريخ على أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر ولكن المقصود أن الله أعطاهم مثلها في فلسطين مثل هذه النعم التي كانت في مصر أحسن منها أعطاهم إياها لأن الملك ملك الله والأرض أرض الله والنعم نعم قد أعطاهم كلها سلمهم أخرجها هذا هذا الكل بخرج منعهم منها وحرمه منها واعطاها من إسرائيل في وليكم يا خلفي قل الله عزوجل فأتبعوه وقت الشرخ خرجوا قال فلما تراءى الجمعان جمع الج... ج... الجماعه اللي فرعون والجماعه اللي موسى واصحاب بني اسرائيل لما تراءوا رأي العين قال قال اصحاب موسى اننا قد تركنا هرب حنا هنبحث انا منا والعدو من ورائنا وما عندنا شيء ما في قوارب نركب ما في مراكب في البحر ما عندنا شيء نحن سنقاويم خلاص اذا نحن مستسلمون للموت مثل الاكباش انا يشكو فقال موسى الذي عنده ثقه من الله قال كلا زجرهم عن هذا القول هذا القول لا يقال ان معي ربي معي واللي معه رب العالمين يقهر يندحر يهزم يتسأل عليه الأعداء أبدا إن معي ربي سيهديني من هؤلاء الجديد ويوريني ترك النجاح سيهديني قال الله عز وجل هل عز خلاص وإذا ملك العصر هذه العصرها مهمة هذه العصرها موسى فيها كل خير كنت ربها الحجار تتفجر من مياه اتربيها البحر ولذا مين فنق البحر فاذا اطلقها استرجعك حي تفعل حي يعظكم ما شاء الله اذا هذه برشلتك الله تعالى قال على بعزاز البحر فاضرب لهم طريقا في البحر يا بلسان اضرب البحر وقد ينفلق وترجع الطرق يمسر كأن عمر المنة كثير <تصفيق> شحاب الطرق اثناشر طريق لأن برد اسرائيل كاشحاب أصباط العوائل يعني وقلت سيناقه وشحاك له اثناشر مش مزيدي هو كل واحد عملت كام؟ عمل مئة الاف و مئة كل واحد تنسر كثير اثناش من الأصباح فاثناش هم طريق واقسم الله الفلك لهذا البحار جبان صارت كلها جبان شون الجبان؟ جدا الزلقى والله يتنمى الله كانت فكرة لوحى الماء الماء مائع كذول سائل لكن الله جعله جبان جيبان خلقا اللي يجوزوا من هات الطريق ولا من هات الطريق ولا من هات الطريق وإذا كيف سألوا له واسحبنا فينهم قالوا مرام في فينهم مشاول أدوك له قال أبدا فينهم أنا بزراجة نشعودية بانه واسرائي بيبغي نشعود فالله فسحلوا بالطيق عليهم فسحلوا بالطيق في كل الجهات يرانا بعضها في بعضها انظر الى لا ذات الله ابداهم بشك يشوفوا بعضهم كيقولوا الارض طلب ان يمجعجزوا بعضهم كيقول في الارض اللي شافت شفت الشمس واحد النهار في الكرة الاربية في حياتها فين الارض هي واحد النهار في حياة الارض حياة الكرة الاربية واحد ما اللي شاكها الشمس ايه قال الله عز وجل تضرب البحر فانفلق فكان كل فرخ كل فرق الفرق. فكان كل فرخ كالطود العظيم كالجبل العظيم قال الله عز وجل فدخلوا الاسرائيين دخلوا وعباروا وخرجوا عن آخر محرجوا وقالوا إسرائيل يلا كيف دخلوا البحر باقي مكسملو قال الله عز وجل موسى لأنه نور برس محمد الله عز وجل عز وجل يترقموا قالوا اترك البحر على هو قالوا خلّه ساكن هيدا كما هو رهوان أي ساكنة خلّه البحر على حتى تدخلوا كامل عن آخرهما وقال لحسن الغرف والله قل له باشي يخرج الياباسه باشي يخرج الياباسه وإذا قلوا تأدروا وإذا ما البحر خلاص صغلنا للبحر وحين يوم قنعه سيكون جاءة الأمواج والبحر هذا هو قلو عز وجل فضرب ها فقدر دي عساك البحر فانفلق كما كان كله ضرب في وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم ارقل الاخرين وفرعون فيه كان فرعون هيا رب قبيه كان راكب على احد الفرس هذا العود اعظم عود واجمل عود تضرب العود سيدنا جبريل جاء جابنا من على مثل أنثى الفارس أنثى الفارس كبر كمال العودة تعرف العودة أي كبر العودة قدام وذيك العودة فيها الشبع شو الشبع يعني فيها الشهوه ديال اللي بالنسبه من كرد. سبحان الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات بمجرد ما يكون فيها شاضع وشهوة الشهوة الجنسية إلا ويعرفها الذكر ذكرها فيجري وراءها فأنثى الأنثى التي كان فيها سنة, سنة جبريل كانت قدام هذه الخارسة فجلت وراءها ووضعوا بالبحان كان عم تكرم الخروج الفارس خرجت هذي كم دا ها هذي كم انت خرجت وفارس انت خلاص فغرفت من شاء لا تخاف دركه ولا اسف نعم قال الله عز وجل ان في ذلك يا هذه هذي اكبر آية و اكبر معجزة اعطاها الله لم... ليش؟ لمساعده صلاة والسلام أعطى قبالة هالي بنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كل علماء ما من معجزة أعطاها الله للأنبياء السابقين إلا وأعطى مثلها أو من شبي ويقارب هالي سيدنا محمد شو نعطى لسيدنا محمد الشيقات القاملة أهل الشق في سيدنا النبي في هالي سيدنا محمد شكل أعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هين عم هذه اللي يقول فيها عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر فرقنا وفلقنا وهو معنى واحد والقرياء نبينا لهم هذه النعمة العظيمة التي ما رعوها حق رعايتها وإذ فرقنا بكم البحر والصطاب لمن كان في أهد رسول الله ولكن هذه النعمة نعمة الأباء سنسحب عليها أي نعمة الأبناء ايه وَإِذْ فَلَقْنَا بِكُمُ البحر فانجيناكم ورانا ال فرعون وانتم تنظرون هذه المعجزه العظيمه وسبحان الله هذه النعمه كافيه سبحان الله انتم تشوفوا لان نعم كثيره ومعجزات وخوارق اعطاها طالبا لاسرائيل ظاهره لان هذه مشاهده قال بعض العلماء هذه ما فيه يعني ما فيه تكليف ليش لان الانسان اذا شاهد ما بقي مكلف بالغيب لان الغيب الايمان بالغيب. وهؤلاء اعطاه الله عز وجل عالم الشهاده فما بقي تكليف خلاص قالوا لا في تكليف الأنبياء عليه برسالة والسلام أعطاهم الله من المعجزات ومن خوارق العادات وأمور غيبية رأوا جبريل ورأوا أمور كثيره كثيرة سيد بعدي صلاة السلام رأى السما الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسادعة ورأى سدراة المنسحة ورأى ابن ما لاحصل له ولا وسمع وسني الله وسمع عصريف الأقلام تنتسب في الله المبعود اسمع كثيرة أشياء ورأى الأنبياء وصلوا بالأنبياء ما مكلف ولا لا تكلم هؤلاء المجرمون بالرغم ان اعطوا سنسمع ان شاء الله بالرغم ما اعطهم من ايات وخارقه العادات ومع ذلك ان في مجرد قصروا في صحراء سيناء بقدر اقصى ليه لينشن الى فلسطين باش يحرروا فلسطين واذا بمجرد ما دخلوا بعد القرى في صحراء سيناء وجدوا في قرية ما أصنا من شعبت هنا شعبدون عجولا اعمد عجول هاش لي لموسى عليه الصلاة والسلام جعل لنا, لنا إلها كما لهم آلها امصخ في امصخ ياولاد الحق شوف شيني شاهدون يعمل وبقى الآن يقولوا جعل لنا إلها كما لهم آلها وقد قصة فيها جدا من صلى الله عليه وسلم أجيه وهمرزوا عن الله سبقا مجمو مكا إلى المدينة وإذا بالصحابات المجرد يكون كان عظموا في عندهم واحد الشجرة كانوا كيمت بسحوبها وكانوا كانوا كيعنقوا فيها الخراغ اللي اخسلوا الذي يتعلق مضيشها واللي يخصوه اللي يخصو زوجك يعلق المجهداء واللي يخصوه يعني هكذا كانوا عندهم يعظمون هذه الشجرة و يقضيسونها عليها يتباحونها عليه و طمئة يتبسحوا بها و كده. فانبعني ثم لما من هنا قالوا يا رسول الله وهذه الشجرة هي قلنا ذات أنواق فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق نسفن عن ذات شجرة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنها السنان إنها السنان سنة الله في خلقها قلتم كما قال, وكما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة أعوذ بالله وهذا الكلام يقال فيه قدر قدس لمن تعطى الله عز وجل إذا اجبر ولهذا سبحان الله سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الشجرة اللي بايع النبي عليه الصلاة والسلام والسلام تحتها شجرة الردواء رأى الناس سبحان الله هذه بايع تحتها واذكر الله في القرآن لقد رضي الله عن المولد يبايع تحت الشجرة الشجرة الشجرة الشجرة هذه الشجرة سبحان الله كان نبي ماشي بقصة بكي مر من سم كيجي على الشجرة مر ركعتين في بعد الشجرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام دا يعاقبه تحتها أما ذيك الشمس إنها مر من سك مشيرة كور كعثين سقطت الشجرة ماذا فعلون حركين صبر كعثين ليش أفسد الركاب بالشجرة وإذا فيها مر من شجرة سقط من القاع ملعون وأحتل هي الأرواح مقتلهم شو بدينا الآن حماية التوحيد احنا نعنا سلمشي كانت كعملنا ركعسين احنا ككلناها ككلنا بالعروض مخشم كل شي كقرنا اذا <تصفيق> رب العزة هنا قلنا يقول واذ فرقنا فيكم فعرف ان جناكم واغرقنا فرعون وانسو سنظرون هالي واحد ثم اخرى يقول وان وعدنا موسى اربعين ليلة ثم تتخصموا العجله من, من بعده من بعد الهائمين وأن شو سبب هذا السبب هو أن موسى عليه الصلاة والسلام لما هاجر بهؤلاء القوم وانتم عرفتم كم عددهم لابد لهم وعدهم في, في مصر أنهم إذا نجيهم الله سعد وجل ووصلوا إلى ما وصلوا إليه سيعدون إن شاء الله من حاجة الكتاب منسلب الله هم يصيروا على قالوا من قال لهم إن شاء الله الله ينزلنا نزل الكتاب واتكونوا سعد الله بهذا الكتاب هو من هذه الحياة فيكم يوريكم كيف تاكلوا كيف تبيعوا كيف يتشرين كيف تزوج كيف الزواج كيف تين كيف, كيف, كيف حياة كلها كل عام من أولية إلى خلاف من يقول ان الكتب السابقة كانت خاصة في الأذكار وفي الرقائق وفي يعني في المسائل هكذا تغيب وترهيب لا بل, بل هذه الكتب كانت مناهج مناهج الحياة رابط الناس بربهم كيف يعبدون الله وجل المهم وعدوا به لما وعدهم وصل إلى صحة سيناء تغول فيها وقرب جبلتور ساركهم في منطقة ووصى اخا هارون بان يحسن اليهم وأن يعظا ويكون دروس متصله وخطا ومواعظ دائما ومسترسله مع هؤلاء مع هؤلاء باليد السمره يكون جنب جهات الربانيه ويعظهم في الله يعذ بهم هكذا لو صار اخلفني خلوا له قال له اخلفني في قومي واصلح قم بالوجه يعني خذهم على طريق على طريق الصلاه الفساد يعني حرب ولا ولف سبيل, سبيل المفسدين ما قالوا انا مفسدين هو مذموم ولكن عندك تقرر شي, شي قوم مفسدين تخرب على فسادهم او تصيرهم على تخرب على دماغ ذهب شحال ذهب لان هذا الاجمالي يقول الله انها اربعين ولكن بأي اخرى تقول قالوا ووعدنا مسلسل 30 ليله قتل 20 يوم هذا المكان وتصوم ليلا معه ولما تكمل ثلاثين يوم غضي ينزيل عليك الكتاب فعلا صار ثلاثين يوم لما كملها طبعا الانسان لما كيكون سبحان الله صائم المعيدة لما تخلو من الطعام كيف تنعمسي كيف تطلعه خار وانتي لان المعيدة خالية ما فيها جيد كفرنا نعم إذا كنت ممتلئ ما يطفع شيء ولكن إذا كنت العماس المعيدة خالية هل كيف يكون لديك ما شاء الله قابل كي يسمى في اللغة العربية يلقي سنى الخلوف كي قدر عليه الصلاه والسلام لا خلوف فمصائم يعني ذي الريحة أفيا عند الله من الريحة هي عند الله تنقني من ريحه كريهه تصبح نفسك موسى عليه الصلاة والسلام لما جوز هذه المدة ليلة نها دارب عن طعام لما كمل ثلاثين يوم والله بعدهم ثلاثين يوم ينسل عليه الكيسة مش يتكلم معه الله عز وجل استاذ اعمل سواك بش يزوت الريحة ويحاوليها بمعيدة ولكن سبحان الله قد ينفع اثرها في الريحة فهو بدون بيدون من الله وقصواه حسن وبش يزور الريحة في فيه هذا وإذا بيقل له الله عز وجل زيد عشر اطراح اشكوا قليك تعمل هذه العاملة ونردك زيد عشر أخرى أشراس بحث أربعين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه والميقات قد يكون يعني بالزمان ويكون في المكان يعني الميقات مكاني ويكون حد زماني تلحد فتم ميقاته ربه أربعين ليلة قال ولما جاء موسى للميقاتنا وكلمه ربه لأن لما جاء واخد ينه هذه الكلام ودي المشي سلع الكتاب الله سبحانه وتعالى وضع سحابه فسظنّ نفسه أشيّت هذه السحابة خضعت يتكلم مع تكلم مع وأحى إليه وكلم الله موسى تكلمه لما كلم الله وجد من الحلاوة والطلاوة وجد من الأنس وجد من الشوق ما الله بعالي الابد التي حصلت لموسى أثناء هذا الكلام الله بعالي فموسى عليه الصلاة والسلام تبع عليه شيء قال إذا كانت هذه اللدة في, في السماء فما باركين رئيس الله عز وجل أي كيف يسكن لنبث الرؤية لابدت تسكن أعلى وأغلى فقال ربي اريني أنظر إليك فالله عز وجل قال لن تراني يعني هنا في الدنيا لن تراني وانت بهذا الشكل البشري هذا الوضع البشري وهذا البناء البشري الموجود الان ما عندك طاقة قوية حتى تراني فالمعتزله و القوم قالوا ان ترى هذه من يعني الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره اعوذ بالله هم طبعا لا يروه في الدنيا ولا في الاخره لانهم انكروا رؤيسها لكن نحن ان شاء الله سنراه في الاخره ان شاء الله وجوه يومئذ ناضره مشرقه الى ربها ناظرة ولكن الذين ينكروا رؤيس الله انهم عن ربهم يومئذ الا محجوبون كفار مجيبين محجوبون عن ربي ان معنا المؤمنون لا يحجبون لا من والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلع فوق فوق من المنساء هناك هل رأي هناك هل نور هناك من حجاب حجاب من يكون هناك من لأن هناك من الله هناك من يكون القوة البصرية هي التي من يكون هناك من يكون بل بالانعكاس الضوء في عيني لما اللي الضوء هذا في عينك تشوف على صار لو جميع النوافذ يعني مغلقه وما في نكيرا ابدا يطل منها النور شوف جرب ادخل ما في شي. شيء في شيء نور شوف ما تشوف ولكن في بك صغير وصغير ينعكس في عينك لما تشوف ولهذا سمى الله نهار ايش يقول ابو يعني في الضوء النهار ينعكس في عينيه فتره صغيره هذا الانعكاس النوري هذا لا يقوى على رؤيه الله عز وجل بخلاف يوم القيامه يخلط الله جسنا اقوى من هذا الجسر وبصر اقوى من هذا البصر ليعتدل يستطيعني لي الله عز وجل اما الان فالله عز وجل اراد ان يعلمه طريقه واضحه يفهمها وشكون شكون أعداء وشكون عمسي أقوى واش تقول للجبل <تصفيق> قال يا رب الجبل؟ جبل صوت جبل ماذا نقوم الجبل؟ داش ماذا مع الصخور الصخور العظيمة اللي اللي كونت الجبل قال له ربنا هذه الصخور العظيمة اللي في هذا الجبال إذا طاقة تنبشت جلة إليها وهي أقوى وأقوى وأقوى ما مش بمئة مرة بمئتان مليون مرة ملايين المرض أقوى منك إذا هي طاقة تجلى بعض وجل فيمكن تشوفني وإذا ما تقتلح انظر إلى الجبل فإن السقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل للجبل جعله تكة تسمسف رجعه مات للجبل ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام حجاب على الكرة الأرضية كلها والعالم والكون كله يقول حجابه النور كان واحد الغلاف خاص نوراني يجعل الله سبحانه وتعالى حجاب بينه وبين بهاء الله وجلال الله اذا في النور مش شي انت عالم جبنى والله فالله جل واستحقوه يقول مقدر المولى فتحال الجبل جلال الجمل وفي ساحرة سوال نور الحاجب سوال مقدار فوق مقدار المولى هذا هو الحاجب مقدار المولى وإذا بالجمل نسرش تنكب التنسل ساعة ونبقى أخذ الجمل أنا جعله ذكاً تكوت تكوت جعله ذكاً وخرموش على صعب خلاص صار ناس كان هو ماش خلاص ومش يعني. فلما افاق من غشيته وإذا به يشعر بأنه أخطأ. طلب واحد طلب لماذا كن بغطلبه. الله قال متسعك بالكلام ليتم شيء آخر. فإذا به لما تنبخ سبحانك انت سمنا ان تراه في الدنيا لا يمكنني بشر أن يتقرب منه سبحانك تبت إليه أنا دخلت في ما لا يعنيه. يا رب اغفر لي يا رب اسمح لي يا ربي تبعلي تبسو إلي وأنا أول مؤمن بأنك لا ترى الدنيا أبدا أما في الآخرة فنعم وسبها الغرفة يا عزيزي أبو يا تحتقر شلي أقيتك اني استفتك على الناس ما فيه مثلك في القرى الأرضية كم لا وش فيه مثله اني استفتك على الناس برغالات يخصون طرق صور مثلا في الكره الارضيه كمان او في المغرب ويخسرك مثلا رئيس الدوله يخسرك انسان يعطيك مهمه اوه سبحان الله يخسرك الوزاره يخسرك الاداره يخسرك المنعامين يخسرك اوه يا باشا الله كذا فهذا الباشر للبشر فكيف خالق الكون والكائنات يقع اختياره على واحد اني استفدتك على الناس برساله وبكلامي ولذلك يسمى هو كلمه الله النبي عليه الصلاه والسلام كلمه الله ويكره في الارض بو. ولهذا بسجور سنينك الكلام في الارض امتاز لنا كلامهم كلمه الله نعم ولكن اعترض الله سبحانه وتعالى ما يوالي الله هذا والله كلمه الله سنينك عليه الصلاه والسلام المقصود هكذا فخذ ما اتت لكم الشاكرين الله تعالى وكتبنا له في الالواح من كل شيء، كل ما يحتاجه البشرية، كل ما يحتاجه من اسرائيل في عقيدتهم في معاملتهم في أعمالهم، في في سيرهم، في كل حياتهم، من كل شيء، موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وامره ما فيها، خذ بحسنها، ما هذا، وجزيل لكن سبحان الله هو باقي في جبل طور، وإذا برب العزه يخبره. شو قالوا له ؟ اننا قد فسلنا قوما كان من بعدك؟ من يعطاهم الالواح ؟ تفيدوا الالواح خضاء صار في المشبعات قال اننا قد فسلنا قوما كان من داعدي لأنه في الناس الله عز وجل الله يفتر ويستبرنا ويبقى. الغنائم المسحل للنبي وأمته صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هي اللي حل الله لها الغنائم اما الامم السابقه ما كانت الغنائم حلال لها فكانت ديك الحليب اللي عندهم كانت مصيبه جاء كان عندهم واحد واحد يقول له السامري ويسمى موسى والموسى السامري هذا موسى السامري كان من بني اسرائيل ايضا ولكنه كان منافق هذا الله كان سائق يهودي كان سائق يعني السياق عند اليهود بلعب كي يعرف كي يعرف ويذوب بالذهب ويعدل المسائل وكذا اجمع اجمع بك قال لهم حرام ستسبحوا ست ست بهذا هذا الحليب حرام عليكم اجمع طلبوا ثمن عنده جابوه من تتركسون اجى من هو قال شاف لما خرجوا من مصر ودخلوا ذيك المنطقة بعد قرى قال جعلنا الاله جملا وما لها وفي مصر كانوا ايضا يعبدوا العجل كان العجل تعبدهم اهل مصر لا كنتوا تعبدون العجل وحكموا مصر كانوا معهم العجل فهو ذا فرصه هاش عملت الساعة بديك الحني كامل دوبة وصال عجلة عالصورة عجلة جسدا الجسد ما يكون ليش الروح له قوة ايش الخوات؟ يعني عند عنده عمله بعض ها بعض التقابل من هنا ومن هنا ومن هنا بشكل حداتي كان يجري حنفق فيك يخرب حينش خلاص قال لهم موسى لخلى الاله ليه له مين موسى مش كيصنع من هنا يجري ينجر با في مدرسة هو خلاني هذيلا من موسى نزيد هنساهمه أبدوك يعبدوه وإيش جدله هو متن مستحب ويطوف ويرد هو بدو كيل الحبي تصنع من عجية يعملون يعمرون العمارة هو هو هو هو, هو مكتوب اليوم وغدا وبعد ثلاثين يوم هو مكي عند العجية الله عز وجل أخبرني إن موسى هو نسيته. قالوا الناقة فاسلناك وما كانوا من بعده تنسون شو الفتنة لا فكي اختبر رجولهم تحدي افسنهم اختبرهم بيش بها من عجل واذا بيهم انقلبوا على العاقبين نجحوا في هذه ولا, ولا ولا صروب صروب هذن الناقة فاسلناك وما كانوا من بعده وفي الوقت اللي اللي خبروشة الواحي دو ما عمل شيء ولكن لما جاء وشاف المصيبة القلق الوراح كنشة هرس الانسان اذا كان عنده مصحاب وشعطه في الارض مؤمن ولا كافر كاذا؟ قلوا ليه قرميت المصحاب الارض كافر, كافر ولا مؤمن ولكن هذا لذلك كافر الموزن لذلك كافر علاج. لان غضبان اسف القل الواحد غضبان اسف اغضب لله مشعورش طار صوابه كيف امه امه يقال كله هم رمضة العجلة الا اثناشا اللي قال لي القذب عم ما اثناشا الوحيد هذي احكيها الله عز وجل ولذلك عشقان نبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال ليس الخابر كالمعاينة ليس الخابر كالمعاينة في الوقت اللي يموسى عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل انقم ان قد فتناكم من بعدي واطلعهم الشاميري ما لقى الالواح ما كاينه هاي بخير ولما شاف ولد به كل شيء قال الخبر وجا واحد لعند الزرائع فرجع موسى الى قومه رضوان اسيف قال يا قوم اخبر يا قوم يا قوم الم يعلمكم ربكم اعتل حسنكم باش يجيب التوراة كتاب من هاي افطال عليكم العهد وش المدة طال هم أرسل أن يحل عليكم غضب ربكم ربيكم فأخلصوا معيدي ثلاثين قمت يوم عشرة أحيابة. قالوا ما أخلصنا معيدينا بملكينا بإرادة زيناء ولكن حملنا اوزارا من زينة اللي الحرام تشي ورص الحرام الحرام ما ينبذغي الشر اياك ثم اياك تقول إياك ثم قل حرام ما يقبل الله منك دعاء هذاك الرجل الذي برر صلى الله عليه وسلم يقول يا رب يا رب يا رب هو مطعمه حرام هو مشروبه حرام هو ملبسه حرام هو غذية الحرام فان يستجاب له الحرام شلي اذن؟ أوزارا اسمه الله يسموههم اوزارا يعني اذام قتله من زينة القفقه ذفناه للسامي فاذا فقذفناه كذلك الخسامي فأخرجه مجلس له فقالوا هذا اله هو لمع هذا إلى قوم إلى مولشا قال الله عز وجل افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع وش اد عبد ينفعهم اذا ما عبده يضرهم اذا سئلو يعطيهم لا حول ولا قوه الا بالله لهم قولا ولا يملك لهم ضر وش اله ما كيتكلمش الاله كيتكلم ولا ما كيتكلم ربه اذا تكلم وكلم الله المسلم. ربما يترأي هذا السؤال وهو أن هارون ماذا كان دوره هو يعني؟ لأن هذا غضب يا موسى غاب يفضي كله في خارجه وغاب يقضب الحيث هو مش هارون ويجبنوه ويردوه هو يحاول قتله عاش قتله مش يقضب السيطة ها؟ تقوم ببني اسرائيل؟ اقضبني في قومي وأصنح ولا يسترع سبيل المرسل مش يقضب قتلك الله ستبق قبل عندك تتهم هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتت به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا ما قصر في وعض هؤلاء المجرمين ما قصر في إرشادهم ما قصر في نهيهم وزجرهم و عما فعلوا ولكن ماذا تنجذون المهم جاء موسى الى قومه الى, إلى, إلى اخيه فاخذ براسه يجره اجره ان شاء الله من قال يا ابن امي لا قال يا ابن امي وابي لا من الام لان الام هذا يقول يقول لنا الساتر الرحيم شكون كيربط الجمل لا اخر شكون هو اللي كيربط الناس والام هي اللي عند العطف والحال حتى الان اما الابي والدق الدق شكون اللي كاتشبق عليه وسمو الزنان هي الام ولذلك اللي حق مش حال ثلاثة لبراسة. والحق الآن على الوحيد. قلوا يولا امه لا تاخذ بي لحياتي قلت يكرر طلحي ولك يغلوها. ما قلوا لا تاخذ بي قمقومي. قلوا بي لحياتي. وانا برأسي. اني خاشيته. انت اقول يعني كذب سحارب ببه. ساخذ قوة. جميع المؤمنين اللي قرروا في الطراش واتمجد يحضر السلاح لتقصب ذات المجريبين. ولكن خفز اولا قد يخضر على هذه المجوعة الادمية. لان هل يجب انتظر مكافئة. وخفز في مجد فميحدث بالبالع. انا في الواحد ما قصرت. قال ابن اما لا تنخذ بالحياسي ولا براسي اني خشيت ان تقول في الرحصة بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. عربي فرجعنا هذه هذك الحديد. قالت ما خطوك يا ساميري. الشأنك نزف هذا الشأن. ح قال بصره بما لم يبصروا به يعني هز في <تصفيق> بالي وشوفوا اللي مشهد واحد انا كالعرب بعد ان شوفوا نصنع هذا العالم ونصنع له فقبضت قبضه من اذى الرسول فنبت سواه وكذلك لي لنفسي هاي العلماء له تفسيرات تفسير الاول يقال انه رباه جبريل هذا اما ولدته زوز القازو شكون اللي في الصحراء جبريل. هذا القول قد هذا القول الاسرائيلي. وهو لما تبرشوا اياه تنجيشوا. هاد الفارس سيدنا جبريل فيما ستمت كيف كيف يرجع خضار. مثل العزبة وليس شاوك وليس كده. فيما ستمت الفارس كيف يرجع خضار. وهو بدك يخذ اكتراب وحاطه. قد عنده. لما صنع العجيل عمل فيها الاتراب جاء على الجدر. لحم ودم اللحم وقت. قل فقبضت قبضة من أسريحا في الرزول فنبذتها في العجل صح. وكذلك سولت لي نفسي قالوا هذا التفسير بعضين حتى قال بعضهم فموسى الذي رباه جبريل كافر موسى الذي رباه جبريل كافر كله ميرين وجبريل وموسى الذي رباه فرعون ومرسله موسى اللي رباه فرعون اشكاين رسول الله وموسى الذي رباه جبريل اشكاين كافر بالله لا دجال قومي لان الدجال ليه وجه واحد قال ما لا تقوم ساعة تظهر ثلاثون دجالة خلي الدجال المعروف اللي قال رسول الله هو اعور العين من الاولاد دجله هذا حرصنا حنا حنا عيشه هذه صارت يزلو الزمان هذه باقي بعضهم يقول هي هذه الحضاره هي الدجال ويعورها هذه الحضاره العوراء هي الدجال وهذا كلام باطل ولا من جهتك قال عبد انا عندي جوابي قصلك الدجاج الى دجاج الى ذلك الدجال في الوقت والدجاج الى الكسر قال رسول الله عليه وسلم ما في تغفية في الزمان وزملنا هذا لا تقوم الساعة سيظهر هذا الدجال واشي واحد عندنا الدجال واحد واللي يخبر الرسول الله عليه وسلم وتبع الله أخذ الله وفعنده قوة وكهداول آخره ويخرج يوم الأول فيك يا واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة وسائل وأيامي كأيامكم قالوا كيف نصلي يا رسول الله قال قدروا له قدروا له لأن اليوم كثاني بيضهروا العسار والمخط قال اقدروا وعنده من المجالة بالوقت، بين الوقتين من الأوقات هذي كي وهذه كيف فعلا هذه الفتوى كانت تنفعنا بالنستاذين من أوروبا وأوروبا الآن متروش العشاء لا لا لا وجعل كيف يعملوا في العشاء وفي البجار كيف يعملوا؟ الشفط لا يقوم تنسبة قال اقدروا لا هنا نعنسي قطف الشمالي اللي عادي مداب الأيام كنت دول السكتابية الآن يعني 12 ساعه منها منهار منهار ثلث شهور منهار ولا هذي ثلث شهور وفي المقابل في القطب الجنوبي ثلاث شهور كيف تعملون الصلاة؟ اصدروا لها قدرها كمان رضوا بصوصوا عمل الجانب. المهم شد تفسير الصحي هذه الآية قد قبض قبضة من اثر الرسول هذه الاثر هذه الرسول مش كيفيه بالتوحيد بالشريعة بالعقيدة قال هذه العقيدة هي عبارة عن قبضة اخذتها انا بالسواتر اخذتها ذيك شي اللي يلقى في النبي وهو موسى عليه الصلاة والسلام ذي القبضة الايمانية رفضت وميت فيها وهذا هو السورة ليه نفسي يعني هو كفر بالله وخرج من الله وهذا هو التفسير الصحيح فقبضته قبضة من اثر الرسول لي اللي قالي لي وكذلك سولت لنفسي اش له أذهبي عدو اذهب عدوا الله مقلوش بختار الجرا قال لها ان لك في الحياه ان تقول لا مجال غير تشوف راجل خدمك ما تسنيش اجي باخر قلت بس تسعد عندنا ذاتك عارف هي عايزه في قال لا نوم لا اكل لا شراب لا شغل لا تهمني شغله شوف الناس لا مساس لا مساس لا تسنىش ابعد مني بقى انت وإن لك موعدة من الموعد الربان اللي مش يبقى الكبير ومستمشي جاهنام هذي ان شاء الله بنتظر وانظر الى الحل وشوف مش نعملها هذ ال اله ديك وانظر الى اله كل الذي يتلصى عليه عاكي فان نعملو خلنا عاكي والإله كتشل النار النار كسر من الانتهاء اتدوبه باش ميبقى شئجر وفي الاخر قد يبقى قد يبقى صحاق صحاق صباحة ليش صباحة شنو عملها دي كان عملة عمسي وكرة وردها تحين حين عملة فيش بكي لاش كان كمور... مريك ليك اطحان الفريس ها بك اطحان ما عملة في مريكس وطحان بابا اطحان وذروفن في البحر قالوا هل اله دي ما؟ اشقال الله عز وجل لنو ثم لننسي في النهو في البحر قل ينضي نسبة مشي هكذا هذه النعمة الله عز وجل أشكال فيها بالنسبة لي عن إيصال هذه النقمة هذه ولكن الله ذكرهم بعاقبتها وهي النعمة أشي هي قال وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم لما دلت تخطر من أجنبهم بعده وأنتم ظالمون وأكبر ظهر هو الكفر الشرك بالله ثم عاقونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون هل يشعر عنكم؟ لعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعمه العظيمة هي نعمة السعب تشكرون بقلوبكم بأسينتكم بجوارحكم يعني تكونوا سخم الكتاب ربكم. تبطلوا العبودية الكامله لله هذا وش؟ ثم قال ها؟ وإذا سينا موسى الكتاب موسى الكتاب والفرقان ثم كتاب وثم فرقان لانه كتاب المكنون وفرقان يعني يفرق بين الحقول الباقيه لان ديك الاوحي معها حنا مو زي معها يجي مالك الالوان نكتبها تاع شي الحقيقه ونقلو ما كان فيها دوقيات والموسيقى كما في اي الاخرى تنصف لقي هذا مع هذا انا هذا على القلق يلا ها نمرر الشحن بسرعه ديتقفل في الايات الاخرى ايه فعمرنا يعني قبل وفي نسخطها هدى ورحمة الذين امتع فيهمهم نسخة لهم في نسخط والفرقان فهو جزاب وفرقان يفرر بالعبد والباطل بالهدى والضلال بالرشد والغيو وهكذا فكان إنما من الله يعظم هذا الثالث ثم قال وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقوم يذكر نبينا إذ قال موسى ليقوم به يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بتسفادكم من أجل تتوبوا إلى فريحكم قلنمتهم لما فض من السامين وفض من العجل وحرق جاء عنه وقلق ثومه وهذا من نقطة الله بنا ورحمة بنا جميعا وهو انه شرع لنا وفتح لنا باب التوبه وإلا كان يمكن يغضب غضبا ما نجح خلاص كيف خلاص العصنادي لكن لا من نعمة الله ورحمة الله جميعا ذلك رغم تعصي تزني تسرق تقسل زكتا كذا ولا تكفر رجعني الاسلام وتطلب الله يتبه الله عليك هذا عبدالعجل كفروا لنا قال الله عز وجل إلى بارئكم إلى خالقكم وش هذا الخالق يكفروا، بيه. كيف تكبرون بالله؟ وكثم أمواته لبارئ يعني الخالق تبوا إلى بارئكم اشد توبه من نعمة الله يبناء التوبه وجاه الله وجوله ودعوك اسمائيل فجنع وصلي ركعتين أعطيب الركعتين أو وجود السجود ودعوه ويتشارد الجلد ديالك وتبت وتحتم وتسقط والله سبحانه وتعالى عليك لكن ثوم هذه برحمه الله بها من امه لكن ثوم زمان يصرا اشكات قالوا اقتلوها في وسطو يقتل بعضكم بعضا باللي اي باللي اللي عصوني معصى ولكن اللي, اللي معصاش يقتل اللي عصى. فكل رجل يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل خاله وما ينصصي يجي يقتل يقتل السلم رأسه والظلمة أبي قول عامسي يقتلوا حتى قتلوا بعضهم سبعين ألم سبعين ألم يجي زالين عامسي حتى موسى الظلم على هذه المصيبة اللي يزلسوا ولا هذه الكارثة اللي يزلسوا والأمام قتل حتى أوحى الله بله قالوا قل لوح لهم شر لهم يا ابن الحب يقول لهم اني قد رضيت لما بلغ مبلغ القطل بلغ القطل مبلغه كم باقية من ايام يعلم الله امروا بألم ينوح يعلم بثوب ويقول لهم صار انتهى الله قد راضي خلاص انتهى واوحاء له جميع المقتولين شو هم. وجميع الباقين سيد عليهم فالتوبه مرتبا عنها اولا اكبر نعمة ان الله فتح على الاب بالتوبة والثانية وفقنا لها والا من يوفق ها التوفق ببسعوا شبيتهم إذا فتح هذا التوفق والثانية توفق لها والثالثة الله أطفلها قالوا ناقبلتها إنه هو التوفر ثم بعد هذا هذه الصفرات إن شاء الله الله ورحمنا جميع المحدود <تصفيق> هل صدق المرأة يقدم إليها أم إلى وليها أقصده أن يصل إليها صدق صدقها ما يحلم لا لأبيها ولا لأخيها ولا لأي واحد من كليها أن يتصرف في هذا المهر إلا إذا تنازلت يعلم كما قال الله عز وآت النساء صدقاتهن الهلا فإن لكم عن شيء منه نفسا نعم نعملها وآت النساء هذا خطاب للأزواج وخطاب للأولياء فأبوها مخاطب أن يسلم له. ما يسلم يخد فيه. ما يقول وكاد. لا لها ربي صعا وعبي صباح ملسل لا واعطيلها لها صدقها لأن هذا في مقابل بطعها ما يخد ما منه شيء إلا إذا تنازلت كذلك الزوج يمضغي اللهم إذا تنازلت لا هو أيضا تنازلت لزوجيها أو تنازلت بأبيها أو لأبيها أو كذلك هذا ما قال الله زوجيا وآتوا لنساء صدقاتهن نحلة اسمها نحلة عقية ليش؟ لأن هل صدق لإعطاء الزوج ما هو تقول العلماء في مقابل النكاح لأن النكاح أحد هي تتلذل به وهو يتلذل بها هي قد توطرها منها منه وهو قد توطره منها يعني الله خلق الأول ذليما للرجل والرجل ليه خلقه الله للأول فالمرأة للرجل والرجل التلاه يحتاج الاخر الآخر هذا السباق ايش نحلة مجرد لتتنازل عن قواميتها وترضى ليش لزوجها فهو السيطرة له عليها السيطره السيطرة الكاملة يعني بحيث يتصرف فيها كيف مثل العبد مثل السيد مع الامر لا بليعيشان يقول العشرة العشرين كنت بنسوما بنسخدم شيء ولا كنت بخدم في ورشة يقول العشرين يعني نص عشرة أنا ونسو سوا كلامنا يعني مجرد قوامية لأن القوامية تبنت الشركة الشركة لابد أختها تحصل واحد برجل محنك وعاقل بيحصل واحد إحنا يعني بأربعة ولا خمسة ولا بعشرة شركين لابد كلنا هر هر لا لا ان الامير يقول ايه كنا بصفرين اذا كنا بصفرين اعمل اعملش الامير والشيطر والامير لا ان احطيه رئاسة الواحد واجه هو ان لسه رعلي ماشي فعله الرجوع اليه وهو اشغل يعمل يتصرف تصرف دكتاتوري لا يتصرف تصرفه المستشير يستشير بكل شيء ثم يقول الاخ هل هذا حديث صحيح وهو إذا غضب الله على عبد رزقه المال الحرام واذا اشتد غضبه عليه باركه بارك له فيه لا اهل حديث هذا ليس حديث نعم الله عز وجل جعلها الدنيا فتنه قد يستدرج الانسان العياذ بالله هذا الانسان الذي الله المال اعطى السلطه اعطى اي عطيه ثم فسق وفجر فيها ما شكر الله بها لان كل نعمه يرضي شكرها فيها اعطاك الولاد أشكره كيف تشكر الله في الولاد تعلموا دين الله تربطوا بالله تعلموا كتاب الله سمكة رسولة ترشدوا قبل الجهد. إذا خرج كافر يقول بحمد السيدان وح قبل جهدك أعطاك المال شو شكر المال تعلمين مش رؤية في الخير فقراء مساكين يتامى في كذا كل خير كل خير وإنسا سفرانية تعطيك هذا شكر المال وهكذا عينك شو شكره. تنظر فيما راح الله وتفكر فيما حرم الله كل نعمة نعمة وعدها شكر فالمال انتا اذا شقتو في جرد اش كيعملك الله كي صدرج كي صدرج ويجي يمدلك ويعطيك العامات وتصير درجة درجة درجة حتى تغرق بهاك صن من حيث لا ولا يحتمل الذين كفروا انما أن نملي لهم قدهم في العمر وفي المد خير لهم مما نملي لهم نزدادوا اكلوا كل ما زادوا اسم الله ضربت الله ضربه غتكون غضبه وضربي الله اسمه عز وجل بتضرب في وجوه كل ما تبالا بماله ضربه نعم أي يحسبون أننا نمدّهم به من ماله وبنين نساعدهم في الخيرات بلأشعر أنه صدّر. هذا صحيح. ثم يقول الأخ عرض, عرض علي شخص شريك في عمل أنا بخبرتي كتاجر في الملابس وهو بماله وأنا أعلم بأنه يتصجروا في المخدرات. فما الشخص قاد الشريك. ابتعث منها يا اخي لقمه واحدة حلال قل لا يستوي الخبيث هو الطيب والعزيم الخبيث هو الخبيب اياك اثم اياك هذا الحرام يكون سبب الدمع والحرام الذي يجريك عندك اللهم ما اللي ادتوه لا وجده اخراج لا عندك ما تخدم لا ما عندك ما تعمل لا لا إذا الترث وقد فصل الله ما حرم عليكم إلا ما الترثب ولكن الرثة ما تنسى من الجدعي شوية مطير مطير قصر ثم يقول الآخر الكريم حديث النظر بلا علي عباده النظر بلا علي عباده ما درجته صحته هذا فيه رائحة راسدية هذه الروافض يكتبون على علم أبي طالب وانسق به امورا ها او لا يرضاه هو فكيف ترضاه الشريعه الاسلاميه لا يرضاه هو هذا ليس مساله النذره النذره عباده لله في, في رجل الله طالع بالنعمه هذه النذره تثبت لك الصحبه تثبت لك الصحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا افضل ما تنهلوا ما تنهلوا بالدنيا لا لفل قال حتى اللي فرق جبريل أشكا كان احنا قلنا موسى موسى الذي رباه جبريل بينه كافر بالله فكيف بعدين ابتدى يطلب دي الله ثم يقول هل تجوز لمن يحمل لقب شريف ابل عن جد ان يقال له انه من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم وهل يعاب عليه ان تزوج امراته سوداء ليست من الشرفاء يا اخي الكريم هذه الطبقيه حطمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج النبي عليه الصلاه والسلام زوج سيده زينب من وجح وهي بنت عمته من اشرف اشرف اشرف, اشرف بطي مكة زوجك تزوجها زيد بن من زيد على المحاربين كان عبد مولى عبد عابد حال بحصفت ولكن قلبه بيان زوجوا بهذا الشريفة علاش باش يحطم على هذه العنجلية هذه الطبقيه المنسينه هذه الطبقيه القضيرة هذه من العائلة الفلانية وهذه بدونهم في بعضهم ببعض كان بعض الاسباع هنا هنا بعض الجماعات ما يزوجوش بهذا المتنخرج في الجماعة ما اسموه هاجب كان على إذا ما كش من جماعتنا ما يزوجه شو ما يزوجه منا هذا وهذا موجوه سألوا ما هذا موجود. يا للعرض هذا مسلمين هذا إسلام سلمان منا أهل البيت وإن كان في فيه بقى قشوير. سلمان منه ودمن ودمن ما يعرفه ولد الاسلام ابن الاسلام كيف الرسول الله سماه هذا من عائلته منه شكون اللي جالوا من الصخور برسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله هي انعمت اللي شرفت ثم سؤال اخر ان شاء الله يقول هل حرام تسبح المرأة الاجنبيه مثل زوجة العام او الآب وإن كانت كبيرة وإن كانت كذلك فنبهنا بدليل من فضلك وهل الجوز معهن الأجل على القدس الوحيدة أي يا أخي الكريم ولو كبير العجوز يقول لكل ساقطة سلاقية كل حبة طاحت تذه الصغيرة ذي الزول كانوا حطوية صغيرة كي يدين واذي الحبة الكبيرة كانوا حطار كبير كي يدين كذوله هذه الكبيرة عندهم كبير وذيك صغيرة عندهم صغير و... والدين الدين نهار اللي جاع ايه فتش مجبر وذي مولا معاس عاشجبار مجبر جراني دك يقول لا العوينات دل غنمه <تصفيق> على ايش دين الجوع في دي المجلي جي عاني يكل كل شيء اللي جاي عيه يكل, يكل هذه اللي عاكزون لصيف اللهم صل على سيدنا محمد عبد الله وكفى شهد الله